واللائي يئس من الْمَحِيضِ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَةُ أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 فلتضيقوا عليهم وان كن اولات حملا فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف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 Rossmulei, je hebt de leeuwen, je hebt de de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 je tenzij de almere bijne hun niet te leren en Allah alle kleding in de en in